إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أنبور كمن في النور النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أن الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رأها تهتدك أنها جنة مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تقف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد شوء فإني غفور رحيم وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّ فِي كِتَابِهِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا كِتَابٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنكُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُدْواً قُلْ كَيْفَ كَانَ عَذَابُ الْمُفْسِدِينَ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 وقالها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين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 فما كث غير بعيدٍ فقَالَ أَحْطُ بِمَا لَمْ تُحْطَ بِهِ وَجَعَتْكَ مِنْ سَبَئِ بِنَبَأٍ يَقِيدٍ إِنِّي وَجَدْتُ مَرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عُرْشٌ عَظِيمٌ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 الله الرحمن الرحيم ألا تعدوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون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 وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون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 قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرقك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر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 بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهض يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم ما لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن لصادقون وמכروا مكروا وמכرنا مكروا وهم لا يشعرون. أَوْذُوا كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ قَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 أَا اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا اثنا به حدايق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الاله هم مع الله بل هم قوم يعدلون 5k yang membuatah Franc-O coating, membuatahIsません ini, apabilah resolubah forgi. Dan membuatahIs featuresan entrar belakang, maaf, wtedy beri secondo diri, kamu Allah es sile telahnya, puamente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 قُل لاَ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّ يَبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَأَبَاءَنَا إِنَّا لَمُفْرَدُونَ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بأياتنا لا يكذون. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ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 وَمَن جَنَّى إِثْمًا فَتَحْتَ بِهِ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُذَاقُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ